م ا فيه مزدجر ح ك م ة ب ا ل غ ة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إ ل ى شيء نكر خشعن ابصارهم خش يخرجون من الاجداث ك أ ن ه م جراد منتشر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 كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إ ن ا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر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 لفي ضلال ونبئهم س ع عليه ر الذكر أولقي م ي ن ن ا ب و كذاب نشر س ي ع ل و ن د ان الماء ا لشر إنا ر ل ن فتنة ا فارتقبهم لهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمه بينهم كل شر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 ل ف س ي ل ن ا ع ل ي ه م ح ا ص ب ا ً إ ل النابلسي آ لوط ج ي ن ه م ن ع م ة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أ ع ي ن ه م فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم ب ك ر ة عذاب مستقيم ونذر ولقد ر ي س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 أم ل ك م براءة في ا ل ز ب ت و ر م يقولون ن ح ن ج م ي ع ي موسوعه النابلسي ع أدهي وأمر ل ع للعلوم و الاسلاميه اسماء الله ن م ا ل م س ن ا أ موسوعه ر ن ا إلا ا ل ب ا ل ب ص ر و ل ق د ل ه ل ك ن ا أ ش ي ا ع ك م ف ه ل من م د ك وكل ر ش ي ء ف ع ل و ه في ا ل ز ب ن و ك ل ص غ ي ر وكبير م س ت ط ر إن ا ل م ت ق ي في ن ن ج ا ت ونهر في مقعد صدق عند م ل ي ك م ق ت د ر